يَسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ علِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَأَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ وَأَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخَرُونَ وَأَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرَأُ مَا تَيَسَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ وَأَقْرَضُ اللَّهَ